موسوعه النابلسي ر ا ح للعلوم ه رب ا الاسلاميه ر Bye-bye.、Uh -huh. <laughs> on الى ربك يومئذ المساء م و ا ل ع ه ا ل م ن ا ب ل ح ي م م ا ل ك ي و م الاسلاميه ج و ي و م خ ا ش ع ة ع النابلسي ة ص ل ا ع ل و م ي ة ت س ل ا م ي ه وأكوان موضوعه ومنارق م ص ر و ف ة وزرابي ممثوده افلا ينظرون الى الابل كيف غلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سقطت فذكر إ ن م ا أنت مذكر ل س ت ع ل ي ه م بمسيط إ ل ا ل ن ا ب ل ف ي ع ذ ه ا ل ل ه ا ل ع ذ الاسلاميه ب ا